كلنا نلاحظ ان الضربي اريد ما نعمله في اسامي في الضربي ينسجم وينوب عنها الياء وذلك في اشماء الخمسه والمثنى والجمع مذكر السالم وينوب عنها ايضا الفتحه وهذا في اسم النبيل ثم ركبنا المقصود بإسم الله ينصر وهو بإسم الله يشبه الفعل في وجود علمتان فيه وإيتان جاوم ترجع إلى النفط وهي وهي ستة كلها ترجع المعنى وهي اسمتان العالمية ورصفية والستة تلك قلنا الإزباعي الألف والعجمة التركيب والأثنون وزد والزنفار والعجل أو أن يوجد فيه إلا واحدة تقوم مقام ليلته تقوم مقام ليلتين وهي متى الجموع وقلنا هو جمع التفسير الذي بدأ ألف تفسيري حرثان أو ثلاثة حرثة رسط أو ما كان مؤنثا بالألف الممدولة أو الألف المقصورة هذا واضح؟ ها؟ فيش كافة الدرس هل ها؟ واضح؟ بالإلهة ماذا؟ لا، خلال أجل ها؟ هذا نعم، واضح ها؟ فتا شبهة الفرشة طيب، واضح؟ لا، غيره ماذا يفعل، نعم، هذا الرحيل نعم طيب ايه يا شيخ قلنا التمين وكيف بعد ما كتبنا وقدرنا قلنا شبه لفظ شبه معنى شبه شبهه بالاصل ايه والمعنى والمحايث الفعل محتاج له الشيخ مثلا مما نقابلها بال بمعنى النصر هذا شبه الفعل بال... بالاصل العلاقه بينه وبين بين هل تلك المذكراتين وبين الاسم غير مصاد الاسم الغيان صالح مم. أشبه الفعل من ناحيتين من ناحية لقضية من ناحية معنوية من ناحية لقضية ما هي انه الفعل المشتق من المصدر ايوه طيب الفعل المشتق من المصدر مم. وهذا الشبه من حيث اللقاء في كان من من من صوره في الصوره في الصوره يا حلوين ا يعني الغير الاديب و ديال الهجمه والتركيب المقصود بالش من حيث الضم من, من حيث ان الفعله ناخذ منها المصدر هذا هو شبه المعنوي من حيث ان الفعل نحتاج الى ماذا اذا فاعل هذا هو شبه معنوي نحيد انه ماخوذ من ماذا من الجذر هذا شبه معنوي الروابط ما الذي يمتوي اصلا الشيخ العلتين شد ذكرنا انه الفعل يعني الى الفاعل واشتقاقه من المزبر يعني هو متفرع من الاسم اي التفالي من الاسم من الوسطة للفظة هذا الفعل تجري الفائد معنى صح؟ هذا الفعل الاسم أشبه الفعلة أشبه الفعل, الفعل. لماذا؟ لأن هذا الاسم من الصف أشبه الفعلة لوجود علة تائفة علة ترجع إلى اللفظ تتعلق باللفظ ليست نفس العلة هي علة راجعة للفظ دون, دون أن تكون مطابقا لعلة تائفة نعم وإلا ترجع إلي المان وهي <تصفيق> كذلك وصفية العلمية ليس هي هذا كله إلا في الفعل نفسها نعم. واضح نعم. طيب إلا رحل هذا نرجع إلى علامة الجزم ها؟ قال ولي الجزم ولا شبك أن الجزم لا يكون إلا في الفعل في الفعل المبارك هذا صحيح خلاف فعل الأمر يكون مبنيا لكن المؤلف ترجع إلى ماذا بالكوفيين فقال هو المجزوم سياتينا ان شاء قلنا ماذا وللجزم علامه الشكون والحذف وللجزم علامه ثاني الشكون والحذف الجزم سبق تعليف معنا تعليف لغه اصطلاح قلبوا علامه الشكون واحد اما الشكون فيكون علامه ليه فعل الفعل الذي لم يتصل بآخر يشي دخل عليه جازم ولم يتصل بآخر يشي واضح يعني لم يتصل بآخر يشي لا نفل اثنين ولا وو الجماعة ولا يأن وأنها ولا نون النسوة ولا نون التوكيد نفقين أو خفيلة صحيح وليس آخره حقا وليس آخره حرف الائه كقوله عز وجل قل الله احد الله لم يلد ولم يولد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 هم كذلك له عين هيحسب ان لم يا اخي هذه مذكورا هذه امثله لم يحضر زيد لما أصل إلى البلد لما أصل البلد لينفق ذو ساعة من ساعته وإذن الله قال لا تشرك بي شيئا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 ولما يدخل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أصلها ولما يدخل الإيمان تقع ساكيني الأول ليس حرف مد فيكسر ما سبق إذا التقع ساكيني ما سبق بشكل لا يكون حرف مد ولكن حرف مد يحدث متخن ولما يدخل الإيمان واضح؟ هذا الموضع الذي يكون فيه علامة الجزم هي السكون فإن اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد ثقيلة وخفيرة كان مبنيا في محل يتصل به نون النسوة كان يبنى السكون في محل الجزم مبني على السكر في محل جسد وإذا تصر به نون توكيد الثقيلة والخفيفة كان مبنيا على الفتح في محل جسد إذا بني على نون نشوة إذا تتصر به نون نشوة تقول لم يقم النساء لم يقمنا أو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 ها؟ <تصفيق> ايوه ايوه هذا الواضح يعني إذا كان يعني السكون في محل جزمي واضح؟ هاو يتقطع به نون نسبة نون توفين ها؟ إنه ساعة دقاتية العدال تبخيها يتجزع كله نفسه لماذا تسعى؟ فلا؟ فلا يسود دمك فلا يسود دمك فلا يسود دمك عنها من لا يؤمن بها التباهوة فتردها صد دون توكيد هم المبنية على الفتح في محل الجسم لا الناهية ولا ما فوق فإن كان هدف هكذا هو صد مضارئه يصد فكل إدهاء لم يصدد من يرتد يرتد يرتد من يرتد ومن هذه تجاهزة تجاهزة في عيني. وفي موضع آخر من يرتد فيعصف من لم يصد ولم يصد إلى جسد لكن هذه فكت بنا ونامه في صليب نوتبيك فاكير او هذه واضح ان المضارع المشدد المضارع الاخر اذا جزم ففيه وجهتان ليس هذا موضوع كلامنا ها اجي الان واعرف كيف نجزم المضارع اي ما اجي مرضى يفكر الإدغام مرضى على الإدغام صحة على الصحة موساطق موساطق موساطق نعم من يشاطق الله ومن يشاطق أو ومن يشاطق الله فإن الإدغام فإن الإدغام كبير نعم و الثاني هو الحل الحل يكون في موضعين الموضع الاول الاسعار الخمسه أمثلة الخمسة التي رفعها بسباة النوت فهذه تجزم بحذف النوت قال تعالى فإن لم تفعلوا الآية وقوله عز ثم اليقضوا تفثه وليوفوا نجوره وليطوفوا بالبيت العتيق دي قاعده تقول الجنه تاع هذا فيهم نصف و حتى تؤمنوا لا في لا تجعلوا بيوتكم مقابر ممتاز أو صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها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 والدعاء ولم الأمري والدعاء ولم ناهي أيضا ستأتي الجوازي إن شاء الله تقام واحد تزم فعلي وعلامة الجزم حك في النوم لأنه من الأفعال أمدنا خمسة وحرب المد الذي قبله هو الألف أو دياء أو الواق أقول برمان المتصم من السكول المحلي أرغب أفعال ها؟ يا طالب قبل قبل نقول ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ما حاجه رفعين فاين. رفعين كمان وامي امثله ايضا تقول الم تحضري الدرس الم تحضري الدرسة تحضري في المظام مجزوم بألم ألم جزمي أو جزمي حذف النون لأنه من الأفعال غرياء ومير متصل من السكوت لنحل رفع فائل ايضا قول تعالى اذا ذا الى اخ الاونه اذا بنت اخوك ولا تنيا في ذكري اذا جئنا فاسيف انه تضع فقول لا لا تخاصك كون انت قالت ولا تنيا في ذكري فقول له فقول له فقولا له قولا لينا لكن هذا فعل امر ما ما يصح نعم هيك ان توب انت توبا الى الله هذا المكان اذا ما يصح فعل امر انت فقولا إن تجوبا انها لازمه فجزم فعل الاول في الشرط يوجب يحصل اتفاق شئين في الجزم ان تجوبا الى الله فقد صارت قلوبكما ان وان كينا بي اللي في السنين هو الجماعي مثلا مخاطر الامنه نعم اللي هو هذا بالنسبه لحال امنه 5 الموضوع الفعل المعتل في الفعل نفسها اللي بيحصل فيه ان اوموسوفياات أن الفعل انا في الشمال على اقشان عندنا قطعه وغير وبارك بارك الوسط الاخر هذا الاخر واضح مضارح حسن صحيح الاخر مدى تمام تمام وهذا هي المضارح وهي المضارح واضح هي. كل منها مهموس ماذا معنى؟ يبدأ بنفسها أو مثال يبدأ بحفظه كان واحد ما اجوب يوصل لي حفيد قال دا شال يران تمام في اخر أجور. مرتل. مرتل. جو ما كان ما تشد ما تشد يروح ما تشد في حفر. حفر. هو اللي يتكلم عليها فجاءه وما جاء ف بوه. طبعا مواضح؟ اه شو رفو؟ مفهوم؟ أطلع لك؟ لان المرحمول من اللي بيهدر ما تدورتش عنه في الوسط في الوسط؟ والأخير معتد هذا المعتد هذا آخر وحفه الله طيب نقول معتد لكن وهو يساعد التقسل مثل دعا ومشى في آخر حرف علا فإن كان حرف علا آخر تاتي مبكور صار يسمى نتيف مطروض في اتباع مثل هوى آخر حرف علا مؤكد لكن تبعه اخذ الى رقم قبله سميه لذيذ مفروق هاولا في قفروق لي كوعا ها ها هو هو بين شيء في ومثاله واوله وقف إلا غويتان هذه و... يعني هذا بين فرصيني هذه هي يعني كان ثوارت صغفية لما صغف الفعل ففيه ثوارت ثوارت صغفية ف... يعني صغف الفعل كده الماضي في ماضيها المضارع او تكتيب الامر بالامر اليه ها اين اين هو المهموز عند تصريفه الى المضارع تهمز اكل اخذ اخذ ما رباعي الداله ها المثال اذا صرفته للمضارع يحيي الدور وعديان تصبح يوعي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 لم يكن آخر حرف إلا ولا يوجد حرف إلا آخر ما أعرف هذا حرف مؤتس كان ما حرف إلا آخر يلاسقه صار لفي باقي إذا كان يفارقه صار لفي باقي إذا كان أوله حرف إلا صار لفي وسطه سمينا أجور لم يكن حرف إلا فعل آدي كتبه إذا كان مهموس هز مهموس واضح؟ وإن كان هذا المهموس قد يكون في البداية قد في الوسط فاليوم في الاخر المثالي وليس مثالي ها؟ المثالي والمثال. المثال المثال المثالي إذا كان البداية حصله وعده يا إسو واضح؟ فإن المعنوز كأحده في أوله وشأله في آخره ها؟ وا في وسطيه استغرب في وسطيه و في اخيه قرأ قرأ خبأ نعم هنأ الى اخيه هذا غير مضاعف هذا المضاعف يكون في البشره ها يكون كيف اكد طبعا نعم وضح صح ا في يكون فيها ميم صفيه ها ها حاجه اجل هذا وقد يكون متلا ايضا هيا وقد يكون, يكون ايضا ليس في النطاق الثاني انواع اذا راجع الذي اخره الف مقصو اسمه الحافظ فنقول علامة الجزم فيه هو الحذف طيب خاص لان هذا في الفعل خاص لان كيف نكتبه اذا كان, إذا كان فوق الثلاثي يكون بالاي المقصوره مثل اه و و بقت ومثل ان برا وماشي ومثل استلقى شو داش اذا الرباعي وخماسي شو داش النزيد الثلاث كيف تكتب هذا المقصود يكتب بهذا تمام ناتي ندرس كيف نكتبه اضفوا الى نفسك اضف الفعل الى نفسك اذا قلبت انقلب هذا الالف في الاخير الى و كتبته ممدوده دعا دعو اذا انقلب ا الى يا تكتبه مشى مشي تسى هو هويت نحى نحوت واضح وضو قفي اثا واوية ويائية يعني يصح أن تأتي بالواب تسجل باليان هذه يصح فيها هالا وهاد وبالمالك من الله تعالى عليه له في هذا منظومة هذه منظومة كما فيها ما يعد من الأفعاد واويا ويائيا في نصر وخص تقريبا في 67 بيت مطبوعة هاليوم في تعليقه طالب طيب مفهوم نعم ان هذه امص صرفيه محتاجه يعني يحتاج طالب ان ندخلها في طاله معنا يعني خارج الاجروميه لكنها كذا يعني يكتب, يكتب يكتب الف في يكتب. من في المد هذا الجمل هذا من الحذف وهو العلامه الثالثه من علامات جسمه او العلامه الثانيه الفرعيه إنه جعل للجزم علاماته السكون والحلف والحلف خلق اسمين حلف النون أو حلف ناليف <تصفيق> حرف العينة نستطيع أنقل علامات الجزم ثلاثة السكون حلف النون حلف حرف العينة هو اسم حلف لأنه يسمعهما حلف النون حلف حرف العينة فقط يميز بين هذا نفوء واضح وناسب أن يكون السكون هو العلامة للجزم لأن الجزم بمعنى القطع هو في نور الاثبات وثبوت كذلك السكون في نور الإثبات وثبوت اللزم فلا سبع تكون هذه الحركة هي الإعلامة للجزم هذا مما يدل على وجود العلاقة بين هذه الأمور مما يدل على صراء ويعني لجونة هذه اللغة العربية يعني اللغة عظيمة نعم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 لا. يعني أعطينا فعل ثلاثة وفي ألف أخيره انسب الفعل إلى نفسك ها نآ يقول نأيت عني المكان نآ إذا نأ. قلت نأوت كيف تكتبه؟ في أخير الألف منك. ها إذا قلت نأيت ألف هنيس نتش قول هاوا حوى. هايدو تقول واعا وعيدو رمى رميت تبع لما هنيس ألم. اما ياكن اذا عرفت يعني وشك ساطويه سراح تكتبها بلي اي حاجه نعم مفهوم ما باقيش كان طيب ها هيكم بعد في شيء اخر ها هي طيب نكتفي بهذا ساطيه ها هي اذا انا لا أستطيع أن أقرأها الآن هذه الصفحة كلها الورقة كلها أقرأها الآن وهي راضحة عندكم لا يحتاج فصل المعربات قسمان المعربات عرفنا المعرب؟ عرفنا المبني؟ هذا المعرب على قسمين منه تكون علامة لأعراب فيه الحركة ضم فتحة كسرة ومنه ما تكون علامة لأعراب فيه الحركة والحروف ما هي؟ إما ثابتة وإما محدودة ما هي الحروف؟ نول والأليف نأخذ الورف والأليف والياء والنول هذه مثبتة الحلف النول والأليف حرف العلم واضح؟ طيب نرجع إلى ما أخذنا ما المعرب بالحركات؟ فرب انه رب بالحركات اسمه جمع جمع التكسير جمع المتشابه جمع المتشابه والموال اللي جمع التكسير ما فيش فاهم فاهم ايش مخرب خفضه خفضه جمع التكسير فمكسر المصرف نعرضونه يعني نبي يكون مصادفا كالعالم علامه الثاني علامه تضفي بالضم علامه تفاض النصر الكسره علامه الخفض كسره هنا استثناء علامة الخفض الكسره مشتقا عن النصب بالكسره المستثنية من الاصل واضح كذلك في اللازم المصرف فعل المضارع الذي يتصل باخره علامه رفع وعلامه نصب وعلامه جسمي الشكو الا اذا اتصل بين ني شو نقول توجد ان سيدي مبنيا في محل جاينا هذا اسم مفرد تم التكسير جواز سالم الى جواز بن هذا الضيق الاصل في الرفع على في علامه رفعي الضمه وليست ثمه الكش هذا واضح والاصل في علامة الضبي الفتحه وليست ثمه ثاني صحيح هي الضبي والأصل في الخفض الكسر واستثمي ذلك اسم مفرد, مفرد وجملة التكسير إذا كان غير مصالف والأصل في الخفض في الجزم السلق وهدف المضايا قيّة ناعد ليس لن يتصيب آخر شيء مزال المشكل تمام؟ ممتاز المعرض بالحركات مثلنا جانا ذكر حروف مثلنا جوندك السائل 5 5 5 5 5 المثلث المثلث مثلث جوندك السائل شنو رقم 5 ولا 25 علامه نصب الواو علامته النصب بالالف وعلامه حذف الياء <مليك> علامته الياء علامتي ال 5 علامته الضمه في الجنو علامته النصب بالجزم حذف <مليك> النون في المثال الاخر علامته الواو <مليك> <علامة> الضمه <الرفع مليك> <علامة مليك> المقدره يا الجاء الاول وعلامه النصب الفتحه المقدره يا الجاء الاول علامه الجزم حذف حرف ما راحه واضح فالاصول في الرفع بالنسبه للحركات انواع وايش من ذلك المثنى فعلامه الخفض الضمه الالف وفي الاسم المنذره الخمسه ثبت النصب بالياء تستنى... وهذا مثل مثل ما عليه لا تنصب تخ... بالالف و في المضارع بحذف النون علامه الخفض الياء وهذا للجميع يختلف فقط الياء حيث حاجه قبل الباء و الجزم الحذف وهو في نهاية خمسة والفعل واضح؟ نعم فالنقرأ. قال قسم يا رب الحركات وقسم يا رب الحوف فالذي يا رب الحركات أنواع أربعة أنواع الاسم المفرد جمع التكسير جمع السالم في المضائل الذي ينتصر آخره شيء وكل ما تغفأ بالضمة وتنصر بفتحتي وتخفض بالكسة وتجزم بالسكون وقال جعل ذلك ثلاثة أشياء جمع السالم يصر الكسة والذي ينصر يتخفره بالفتحتي والفعل المضائل المؤتن ها في إشكال للإله. واضح؟ واضح أو لا؟ ماذا يعمل؟ أعلم بالضبط هذه كلها مالوماً ما. لأخذ التامن يعني هنا رخص ذكاً لأخذ التامن في أملك المسكد؟ إله في كله مشكل أعرض كله، ما في ما فيه مشكله يلي اشكاله كذا يكون عندي اشكاله في ها عاود طيب انوع رب بحركاته ما نوع الحركات اللي عندنا ممتاز ريتسموا بروب دي ماذا يا رب يا زين دو اي زين دو جاء بجان وريته ديجال ما تزيدي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 ينصب بالفتحة او بالكسرة إذا قلنا كلها تنصب إلا جمعان سعيد ينصب بالكسرة الاسم الذي لا ينصب كأحمد ونحف يخفض كلها تخفض بالكسرة لكن هذا يخفض بالكسرة. فعل ثالثان المضارع المهتد للآخر الآخر أنه يجزم بالسكول إلا هذا يجزم بماله بحيث فيه علامة الجزمة تمام؟ طيب الآن هناك خصم آخر يُعرف بالحروف مرة معنا على مترفع الوا وثبت النون والأليف والعصى هذه كان أربع المثنى اسمها الخمسة والمثنى وجمنا ذكرت الشعر المثال المضارب الذي يتفصل بهلو المسو ألف إجنائه هو الجماع ويعملنا ثم خضره يعني أفعال الخمسة فأما المثنى على مترف عشية؟ العش سنقرأ قال الذي يرى بحروف او باكلمه التثنيه وجمع المذكر السالم خمسه والخمسه وهي فعلانيه وتبقىلانيه يفعلون تفعلون وتفعلين فان التثنيه فتوضع بالالف وتصو وتفرض بالياء واضح واما جمع المذكر السالم فيوضع بالواو ويصو ويفرض بالياء واضح بالياء واضح قبل اخره مكسور ما في الياء وجمع المذكر السالم ياءه ما قبلها مفتوح ما بعدها. و أما الأفعال خمسة أبوك أبوك إلى آخره فترفع بالو وتنصب بالألف وتقفض بليه تمام؟ نعم و أما فترفع بالنور وتنصب وتجزن بحجرها يعني ترفع تبوت النور وتنصب وتجزن بحجرها واضح إن شاء الله <تصفيق> ماضي مضارع وأمر نحو ضرب ويضرب وضرب هذا ذكرنا السادقان شرحنا ما من الماضي والمضارع والأمر وذكرنا تعريف كل واحد وذكرنا علامة كل واحد الآن كيف يعرف الماضي؟ هذا سيكي تسفقها تمام؟ نعم طيب الله آلم صلى الله وسلم و محمد وعليه سعلا ون يفنح